قال المؤلف رحمه الله في تمام هذا المبحث قال معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إذا نؤمن أيضا يعني يجب علينا شرعا أن نؤمن بأن هذا القرآن معجز بأن هذا القرآن معجز بمعنى أن هذا القرآن لا يستطيع أحد كئنا من كان أن يأتي بما يساويه ويوازيه لا يمكن والسبب يعني بسيط جدا لأن هذا القرآن كلام الله فهذا القرآن كلام الله فلا يمكن لبشر أن يتكلم بمثل ما يتكلم به الله جل وعلا فالفرق بين القرآن وبين كلام الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق الفرق بين القرآن وبين كلام الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق ولهذا فكلام الله تبارك وتعالى معجز لا يستطيع أحد أن يأتي به ولهذا قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ظهيرا أي معينا يعني لو تعاون كل الإنس وكل الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لما لا يستطيعون أبدا لأن هذا القرآن كما سبق هو كلام الله فأن للبشر أن يأتوا بمثله ولهذا تحدى الله جل وعلا في هذه الآية في سورة الإصراء تحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن تحداه ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك بل في بعض الآيات تحدى الله تبارك وتعالى المخلوقين أن يأتوا بعشر سور فقط من مثل هذا القرآن كما في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين عشر سور فقط بل في بعض الآيات تحدى الله جل وعلا المخلوقين أن يأتوا بصورة واحدة فقط بمثل هذا القرآن كما في سورة يونس ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فعجز عجز افصف العرب على ان يأتوا ولو بمثل سورة واحدة من سور القرآن الكريم وهذا التحدي يعني كان بمكة في سور المكية وجدد الله تبارك وتعالى هذا التحدي حتى في المدينة في سور المدنية كما في سورة البقرة كما في سورة البقرة حيث قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كرر الله تعالى هذا التحدي بالمدينة. يعني إن كنتم في ريب وفي شك من صدق هذا القرآن وبأنه كلام الله تعالى فأتو بسورة واحدة من سور القرآن. مع علا يعني بعض الصور القرآنية يعني قصير جدا. سورة الكوثر مثلا فيها ثلاث آيات. إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبد ثلاث أيات قصيرات ومع ذلك عجز العرب وأفصح العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولغرابة في ذلك لأن هذا القرآن كما قلنا هو كلام الله تبارك وتعالى فليس بمقدور البشر ليس بمقدور البشر أن يأتوا بما يشبه هذا القرآن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 من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن لا يمكن أن يكون فيه يعني شيء من الباطل، شيء من التناقض، شيء من التعارض، مع أنه يعني سبحان الله يعني هذا القرآن يعني كان ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام بالتدريج كما يقال. يعني نزل عليه في فترة طويلة يعني في, ثلاثة في ثلاث وعشرين سنة في ثلاث وعشرين سنة ولو كان هذا القرآن من تأليف بشر لوقع لو فيه ماذا؟ يعني شيء من التعارض شيء من التنقل ولهذا مثلا لو رجعنا إلى الكتب التي ألفها البشر خاصة إذا ألفوها يعني في سنوات طويلة إذا ألفوها في سنوات طويلة ستجد في هذه الكتب ماذا؟ أحيانا المؤلف يقول قولا في أول الكتاب وينقوه في آخرين لو تقرأ مثلا كتاب فتح البال للحافظ ابن حجر رحمه الله تجده مثلا في بعض الأماكن من هذا الكتاب أحيانا يضعف حديثا وفي موضع أخر يحسن نفس الحديث يحسن نفس الحديث يضعفه هنا ويحسنه هنا ويقول قولا هنا ويتراجع عنه هناك لأنه, لأنه صنع بشر صنع بشر وصنع البشر لابد أن يتطرق إليه مالا شيء من الخلل والاختلاف والتناقض والتعارض وأما القرآن مع أنه أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لهذه الفترة الطويلة ومع ذلك يمكن أن تجد فيه شيء من التعارض والتناقض والتضاد مصداقا لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد قال المؤلف في آخر هذا الفصل محفوظ من الزيادة والنقصان يعني هذا أيضا مما يجب علينا الإيمان به فنؤمن بأن هذا القرآن محفوظ فلا يمكن أن يزاد فيه شيء كما لا يمكن أن ينقص منه شيء لأن الله جل وعلا تولى حفظه تولى الله تبارك وتعالى حفظه ولهذا قال محفوظ من الزيادة والنقصان قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذا وعد الله جل وعلا بأن يتولى يعني حفظ هذا الكتاب ولهذا بقي هذا الكتاب محفوظا من التبديل والتغيير بخلاف الكتب السابقة لما وكل حفظها إلى الناس وإلى البشر بدلت وغيرت بدلت وغيرت وحرفت وأما هذا القرآن فقد حفظه الله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يتطرق إليه يعني تحريف أو تبديل أو تغيير ويعني بهذه المناسبة إذا كان الله جل وعلا قد حفظ القرآن ومن المعلوم أن الذي بين القرآن هو من يا جماعة من هو مبين القرآن هو نبينا عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكره لتبين للناس ما نزل إليه فإذا كان الله جل وعلا قد حفظ المبين فلابد أن يحفظ لنا ماذا البيان أيضا إذا كان المبين قد حفظه الله تبارك وتعالى فمعنى ذلك أن الله جل وعلا حافظ للبيان أيضا ولهذا فكما حفظ الله تبارك وتعالى القرآن فإنه حفظ أيضا ماذا؟ السنة حيث سخر لها يعني العلماء والجهابذة والمحدثين الذين حافظوا لنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنها ما هو موضوع وما هو باطل وما هو منكر وما هو ضعيف إذن فكل هذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين ولهذا الشرع نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا بما يحبه الله والله تعالى أعلم في نهاية في نهاية هذا الدرس يعني أجيب عن سؤالين من أسئلة الدرس الماضي مما يتعلق بالإيمان بالملائكة يعني أحد الأخوة سأل قال هل لملك الموت أعوان؟ هل لملك لملك الموت أعوان؟ وهل لفظة عزراين هكذا التي يستعملها العامة جائز؟ احنا هذه الكلمة تكلمنا عنها وقلنا بأنه لم يتبتمص يسمي يعني ملك الموت بهذا الـ الـ الـ الـ الاسم ولهذا في الأصل أنه لا يطلق لا تطلق هذه التسمية. وأما الشطر الأول من السؤال هل لملك الموت أعوان نقول نعم يعني ملك الموت له أعوانه من الملائكة له أعوانه من الملائكة والدليل على ذلك الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته ماذا؟ رسولنا توفته رسولنا وهم لا يفرقون توفته رسولنا وهم لا يفرقون. وقال تعالى أيضا عن الكفار والملائكة باصت أيديهم أخرجوا أنفسكم. إذا ملك الموت يعني له أعوان من الملائكة ومهمة يعني هؤلاء الأعوان أنهم يخرجون ماذا الروح من الجسد كما جاء ذلك في حديث الباراء الطويل. يخرجون الروح من الجسد فإذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت قبضها ملك الموت السؤال الثاني يتعلق بقضية يعني عصمة الملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم أحد الإخوة يعني استشكل قصة الملكين المذكورة في سورة البقرة واتبعوا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 فهذه الآية طبعا استشكلها كثير من أهل العلم استشكلها كثير من أهل العلم وكثير من المفسرين وقالوا كيف يقوم ملكان من الملائكة بتعليم الناس ماذا السحرة ومن المعلوم أن تعليم السحرة معصية بل هو كفر والعياذ بالله بل هو كفر والعياذ بالله فبالتالي لا يعقل أن تقوم الملائكة التي لا تعصي الله جل وعلا لا يعقل أن تقوم الملائكة بهذا الشيء فنقول يعني جواب جواب هذا باختصار أن نقول الطاعة إنما هي ماذا طاعة الله جل وعلا فما أمرنا الله تبارك وتعالى به فعلناه وما نهانا عنه ماذا تركناه إذن فهذه هي الطاعة هذه هي حقيقة الطاعة ولهذا مثلا نحن أمرنا الله جل وعلا أن لا ننكه أكثر من أربع نساء ويحرم على الواحد منا أن يتزوج أكثر من أربع صح ولا لا إذن فمن تزوج أكثر من أربع فهو عاص، ومحمد عليه الصلاة والسلام أمره الله تبارك وتعالى أن يتزوج إحدى عشرة امرأة ها؟ هل هذا يعني أن محمد عاصم؟ لا لأن الله تعالى هو من أمره بذلك إذا فهذه الملائكة هي أيضا مطيعة لله تبارك وتعالى فإذا أنزلها الله تعالى إلى الأرض وأمرها بأن تعلم الناس السحر فتنة واختبارا وابتلاء لهم ففعلهم لذلك هل يعد طاعة أو معصية؟ يعد طاعة إذن هم أطاعوا الله لأنه هو من كلفهم بذلك إذن فلا إشكال إذن فيقال هذان الملكاء أنزلهم الله تبارك وتعالى إلى الأرض وأمرهم بأن يعلموا الناس شيئا من السحر ابتلاء للناس وامتحانا له والله جل وعلا طبعا لرحمته بالناس يعني بينا للناس أيضاً يعني لما يجعل الأمر يعني غامضا عليه بل أمر هذين الملكين إذا علم أحدا أن يقول له ماذا إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني هذا الذي نعلمك إياه يعني هذا أمر محرم حرمه الله تعالى عليك فلا يعني تأته يعني لا تعمل بمقتضاه إذا ف هم يفعلون ذلك وينصحون في نفس الوقت، ولكن كل هذا يعني ابتلا وفتنة للناس. إذا فلا إشكال أيضا؟ يعني في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.